بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فنلتقي أيها الأحبة في درس جديد في ساعة مباركة في مسجد مبارك يقوم عليه إخوة مباركون كانوا نعم العون لنا في دروس سابقة أسأل الله أن يبارك في أعمارهم وفي أوقاتهم وفي ذرياتهم وأسأل الله أن ينفعنا جميعا بما يقال ويذكر في هذه الدروس اليوم بمشيئة الله تعالى نبدأ درسا جديدا في حاشية الصفت وهي حاشية مشهورة بين أهل العلم خاصة من المالكيه هذه هذا الكتاب اعتاد الناس أو طلبة العلم خاصة في المغرب العربي أن يبدأوا به مادة الفقه. ولهذا السبب وقع الاختيار على هذا الكتاب كثير. من الأشياء أو المسائل التي تذكر في هذا الكتاب يتداولها الناس ولهذا يقول بعض أهل العلم إذا سمعت حديثاً يذكره أهل العلم ولا تجده في كتاب فافزع مباشرة إلى كتاب احياء علوم الدين للغزالي فستجد ذاك الحديث مذكورا فيه لماذا؟ لأن كتاب احياء علوم الدين للغزالي رحمه الله اشتهر بين الناس وتداوله الخاصة والعامه فذهبت تلك الأحاديث التي يذكرها وقد لا توجد في غيره لأنها احيانا باطلة لا أصل لها إذا بحثت عن حديث أو اشتهر حديث عند الناس ولم تجده في كتاب مسند ففزع مباشرة إلى أحياء علوم الدين ستجد ذاك الحديث فيه وفي الطرف المقابل إذا سمعت مسألة غريبة في الفقه أو نادرة أو طرفة أو لطيفة ولم تقف عليها في كتب أهل العلم اذهب إلى حاشية الصفت فستجد تلك الفائدة أو اللطيفة موجودة فيه ومثلا على سبيل المثال كلكم يعرف المقولة التي يقال تقال وهي لا يفتى ومن في المدينة لا يفتى وما لكم في المدينة هذه العبارة لا تكاد توجد في خارج حاشية الصفت فكثير من العبارات التي يتداولها الناس أو بعض الأحكام أو بعض الغرائب وأنا أعني ما أقول بعض الغرائب التي يتداولها الناس تجد أن أصلها في هذا الكتاب هذا الكتاب له مزايا عديدة من بينها أنه متداول بين أهل العلم وعادة أن الكتاب الذي تداوله أو تداولته أيدي أهل العلم يكون أقرب إلى الناس وأعرف بغرائبه وباصوله وبتأصيلاته وبميزاته ونحو ذلك فالكتاب الذي تعاقبت عليه أيدي أهل العلم لا شك أن دراسته أفضل من قراءة الكتاب الغريب الذي لم يشتهر بين الناس ولهذا يؤثر عن الإمام مالك رحمه الله أنه دائما يحش طلبة العلم على العناية والحرص على العلم المشهور ويحذر الناس من العلم الشاذ لماذا؟ لأن الشاذ من العلم هو مظنة الخطأ الغرائب هي دائما كما اخذنا في الحديث الغريب هو مظنة الخطأ ومظنة الضعف فلهذا يعتني في العادة أهل العلم بان يتداولوا كتبا معينه يتدارسونها بينهم ويتعاقبون عليها فهذه من أبرز مزايا هذا الكتاب وهو انه كتاب مشهور متداول بين الناس قد تعاقبت عليه تعاقب عليه أهل العلم بكتابه الحواشي وبتدريسه فكل طالب علم تقريبا ممن في المغرب العربي ونحو ذلك ممن درسوا الفقه لابد أنه دخل بوابة الفقه من خلال حاشية الصفت رحمه الله الميزة الثانية وهو في هذا الكتاب أنه كتاب لطيف صغير موجه للمبتدئين وإذا قلنا أن هذا الكتاب موجه للمبتدئين فهذا لا يضير أن نتدارسه فيما بيننا وقد يكون بيننا من هو متوسط أو منتهي لكن الكتاب نافع ومفيد وخاص أنه متعلق بأبواب العبادات فقط ولهذا العشماوي رحمه الله إنما لما وضع متن العشماوية الذي عليه شرح ابن تركي كما سيأتي معنا الذي وضعت عليه حاشية الصفت إنما وضعه في الطهارة والصلاة فقط ثم أتم ابن تركي رحمه الله وزاد الطهارة والصلاة والصوم وزاد ابن تركي الزكاة والحج والاعتكاف والأضحية ونحو ذلك من الأبواب فختم ربع العبادات هذه هي أبرز المزايا الموجودة وأن عبارته عبارة سهلة فيمكن دراسة هذا الكتاب بسهولة ويسر من عيوب هذا الكتاب أيضا ويأبى الله أن يتم إلا كتابه أنه خاصة الحاشية حاشة الصفت تحديدا حشاها مصنفها رحمه الله أو مؤلفها بالغرائب وهذه وهذا شيء عام موجود في سائر الحواشي دائما أهل العلم يحذرون من الغرائب التي تقع في هذه الحواشي لأنها أحيانا تقع أقوال مرسلة دون أن تسند تذكر فيها حديث باطل تذكر فيها قصص لا أصل لها ونحو ذلك لأنها ترسل دون عزو إلى كتاب أو إلى مصدر موثوق فيه الأمر الثاني أن المصنف رحمه الله قد شابه بعض التصوف ولهذا احيانا يطغى به القلم فيشطح في بعض النواحي ولعلنا إذا مررنا بمثل هذه المواطن أن ننبه عليها هذا الكتاب وهو حاشية الصفتي في الحقيقة نحن لن نتدارس حاشية الصفتي كامل بل الذي سنتدرسه فيما بيننا إن شاء الله هو الجواهر الزكية في حلي الفاضل العشموية يعني لأن أصل هذا أصل هذا الكتاب هو العشموية وهو متن كتبه الشيخ عبد الباري العشماوي رحمه الله في متن المالكية هذا الكتاب شرحه الشيخ أحمد ابن تركي رحمه الله في كتاب سماه الجواهر الزكية في حل الفاظ العشموية هذا الكتاب وضع عليه الصفت حاشية هي المشهورة الآن بحاشية الصفتي الذي سيحصل في هذه الدروس بإذن الله تعالى هو أننا سندرس الجواهر الزكية لبن تركي وسنحتاج إلى حاشية الصفتي في غير ما موطن يعني تقريباً سنقرأ ما في حاشية الصفتي باستثناء بعض المواطن التي لا علاقة لها مباشرة بالفاظ المتن أو تحديدا بعلم الفقه لأن هذه الحاشية في الجملة إما أن تتحدث عن مسائل من علم العربية أو تدقيقات وترجيحات وتفاصيل في مباحث فقهية أو بعض اللطائف والاستطرادات التي يستطرد بها المحشي في بعض المواطن الذي سنفعله سنقرأ كتاب الجواهر الزكية لابن تركي كاملا بإذن الله وسنقتطف المواطن اللائقة بهذا الشرح أو اللائقة بعلم الفقه من حاشية الصفتي رحمه الله بالنسبة للدرس يبدو الله اعلم اننا سنرجع للموعد الموعد السابق وهو يوم السبت لان سياده المفتي له درس في بعد العشاء وبعض الاخوه حريصون على حضور الدرس ونحن في العاده يعني ننتهي بعد اذان العشاء فمن رغب في حضور درس سياده المفتي لن يدرك الدرس خاصه أنه مسافه فيما بيننا وبينه فسيرجع درسنا إلى يوم السبت بدلا من الاثنين لكن الذي نريد ان نتفق عليه هل التوقيت مناسب بعد المغرب أو هناك من يريده بعد العشاء استنانا بسنه المفتي ها في حد يبيه بعد المغرب. بعد المغرب ها بعد المغرب ها تسويط خلونا على الاقل خلصونا من الديمقراطية ولو في الجوامع بعد العشاء عميشة. أنت قريب عندك سيارة مش بهذا خلاص اذا بيكون الدرس بإذن الله تعالى يوم السبت لكن بعد صلاة العشاء والكتاب الحمد لله موجود ومتداول الشيخ بك بعيد عليك بس طيب اذا الدرس بمشيئه بمشيئة الله تعالى سيكون يوم السبت بعد صلاة العشاء الكتاب كما ذكرت متداول وموجود فيه اكثر من طبعة في السوق وطبعات متعددة في حد ما القى الكتاب موجود ها طبعا القديمه تمت البركة في تمت في القديم خلوكم سالمين الطبعات العاده العادة أن الطبعات القديمة خاصة طبعة الحلبي وغيره يعني من قام عليها قام عليها علماء صححوها تصحيحا جيدا فلا يغرنكم الزخارف الجديد حقيقة طبعة ابن حزم اللي تشيرون إليها يبدو أنها طبعة جيدة ويعني فيها نوع من التدقيق والعناية عبد الحميد ها؟ طبعا Hej. Uh... هذا هو التعبير شوي ايوه اللي فوق على طول يوضح تاغرام المثل الابن تركي وبعدين ان نقل شوي من المقدمه الصفتي رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شهادة توصيلنا إلى طريق رشادة وأشهد أن سيدنا لا لا لا, لا. هذه حاشة صفتي من فوق بسم الله بسم الرحمن الله الرحيم, الرحيم. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمه المتواتر شو تلك التتعب في النصفة هذه الحمد لله على نعمه المتواتر وأشهد أن لا للنجاة من محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن عونه هذا استفتاح من المصنف رحمه الله على طريقة أهل العلم انهم يفتتحون كتبهم بالبسمله والحمد لله جل وعلا صاحب النعمة الأولى والنعمة, والنعمة العظمى فهو أولى من عبد وأحق من, من حمد جل جلاله يفتتحون بالبسملة تيمنا بكتاب الله جل وعلا المفتتح بالبسملة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أعدها للنجاة من أهوال الآخر بعد الثناء على الله جل وعلا يثنون بالثناء على النبي صلى الله عليه وسلم إذ أعظم النعم وهي نعمة الإسلام إنما بلغت إلينا عن طريقه صلى الله عليه وسلم ولهذا ذأب أهل العلم على التعقيب بالثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الثناء على الله جل وعلا ثم يثلثون بالثناء على أهل العلم لأن نعمة الإيمان وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما بلغتنا عن طريقهم ولهذا قال المصنف وعلى آله وصحبه ومن عاونه وناصره وبعد يا الحقير الصمد احمد احمد تركي احمد امام البشريه الله ولي وليه وليه ولي إذن هذا تصدير من المصنف وتصريح ب بسمه رحمه الله ولما كان الموطن موطن يمكن أن ترى فيه النفس نفسها في موضع اعلى من الموضع الذي تستحقه افتتح رحمه الله بما فيه كسر لما لهذه النفس فقال يقول العبد الفقير الحقير المضطر لرحمه ربه القدير الصمد وهنا قابل فقره وحقارته أي وقلة ذات يده بجوار في مقابل قدرة الله جل وعلا الصمد الذي يستصمد إليه الخلائق ولا يحتاج إلى أحد قال أحمد بن تركي ابن أحمد وهذا هو اسم الشارع الذي شرح العشموية أحمد بن تركي ابن أحمد إمام البشرية البشرية هذه مدرسة من المدارس الفقهية أسسها أحد السلاطين أو الأمراء يقال له البشير فنسبت إليه فلهذا تقال المدرسة البشيرية أو يقال المدرسة البشرية طبعا الأقيس من حيث اللغة أن يقال البشيريه لكن كما ذكر الصفتي رحمه الله نقل عن شيوخه وغيرهم أنها هكذا سمعت وهكذا تتداول بين الناس فهي إذن مسمى بالمدرسة البشرية وهو كان إماما فيها إذن قوله إمام البشرية هو على غير ما يتبادر منها لأنه قد يظن أنها إمام البشرية أي العالم لكن المراد بهذا اللفظ أنها مدرسة منسوبة إلى أحد السلاطين واسمه بشير فسميت به البشرية او البشيريه المالكي لانه فقيه من فقهاء المالكي رحمه الله غفر الله له ولوالديه وللمسلمين بمنه وكرمه امين نعم خصوصاً للمتدئين فأجبته لذلك راجعاً بالتواد بعد التوقف وتكرير السؤال مرارا، وبلغني أن دعليها شرحاً لطيفاً للبرماوي مناسبا لغارة المصنف وقد تتبعته وبحثت عنه فلم يتيسر لي تحصيله إذن المصنف رحمه الله في هذا المقطع يبين سبب تأليفه لهذا الكتاب وذكر أنه سبب التأليف التماس من بعض إخوانه من طلبة العلم طلبوا منه مرارا وكرروا عليه الطلب أن يلخص لهم شرحا ذكره الشيخ محمد الفيشي رحمه الله على العشماوية على مقدمة العشماوي يعني إذن الفيشي رحمه الله شرح مقدمة العشماوي بشرح هذا الشرح كان فيه طول ولا يناسب الغرض الذي من أجله ألف العشماوي رحمه الله مقدمته لأن مقدمة العشماوي إنما ألفت لأجل المبتدئين فهي إذن كتاب يقرا للمبتدئين يفتتح به سلم التدرج في سلم فقه المالكية لما شرحها الفيشي رحمه الله شرحها بشرح طويل بعبارات فيها شيء من العسر على المبتدئين فلم يكن مناسبا لغرض مؤلفها وهذا ناخذ منه فائدة أن الشارح أو الذي يكتب شرحا أو يدرس أو يدرس كتابا عليه أن يراعي الغرض الذي وضع لأجل وضع لأجله هذا الكتاب فإذا وضع الكتاب للمبتدئين فعلى الشارح وعلى من يدرس هذا الكتاب أن يراعي هذه المسألة وأن يشرحه شرحا مناسبا للمبتدئين وإذا كان يشرح كتابا متقدما مفصلا حينها يفعل ذلك ويبسط القول ويذكر الخلاف ونحو ذلك فقال لما كان شرح الفيشي رحمه الله لم يراع فيه ابتداء المبتدئين طلبوا منه أن يؤلف عليه مختصرا يختصر به هذا الشرح طيب السؤال الآن ما دام أن شرح الفيشي عسير أو كبير أو لا يستطيعه الطلبة فلماذا نتمسك بمقدمة العشماوي حينها بين المصنف رحمه الله السبب في التمسك بمقدمة العشماوي فقال فإنها كثيرة النفع جدا خصوصا للمبتدئين إذا. طالب علم في حاجة إلى أن تبسط له مسائل العشماوي أو مقدمة العشماوي، لكن بسط الفيش لها أكثر من من المطلوب وأكبر من حجم المبتدئين لهذا السبب حرص المصنف رحمه الله أو أجابهم إلى ما مطلبه قال فأجبتهم لذلك أولا تلبية لطلبهم وثانيا راجيا الثواب إذا راجيا الثواب من الله جل وعلا وهذا دأب الصالحين جميعا أنهم يقصدون وجه الله جل وعلا بكل ما يفعلون من الصالحات. قال بعد التوقف وتكرير السؤال مرارا وهذا من تواضعه رحمه الله ومن عدم الاقدام والتقحم في المسائل العظام كانوا رحمهم الله كان أهل العلم يخشون من الاقدام في مواطن لو قدم لها أحدنا لم بر إليها ولم ولم يبالي فخشية القصور في أدائه أو خشية الوقوع في الزلل والغلط كان يتمنع رحمه الله أولا فاضطر إخوانه أو الطلبة أن يعرضوا عليه هذا الأمر مرارا وتكرارا طيب قال وبلغني أن عليها شرحا لطيفا للبرماوي مناسبا لغرض المصنف إذن كان بالإمكان أن يحيل هؤلاء الطلبة أو, هؤلاء أو من قصدوه لهذا أن يؤلف هذا الشرح كان بالإمكان أن يحيلهم إلى كتاب البرماوي لأنه شرع المقدمة فحصل فائدة العناية بمقدمه العشماوي هذا أولا وثانيا أنه راعى كونها ألفت للمبتدئين شرحا مناسبا لغرض المصنف لكن للأسف قال تتبعته وبحثت عنه فلم يتيسر لي تحصيله فصار كالعدم إذن كأن السبب إذن في تأليفه لهذا الكتاب أو في وضعه لهذا الشرح أهمية مقدمه العشماوي أولا وأهمية شرحها لطلبة العلم والأمر الثاني أن كتاب الفيشي كتاب مبسوط لم يراع فيه غرض المصنف العشماوي حينما ألف هذه المقدمة وأيضا شرح البرماوي رحمه الله وهو شرح مناسب لكنه لا يوجد ولم يقف له على أثر فصار كالعدم نعم. ورجاء أن أدخل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث فذكر منها علما ينتفعوا به وإن لم أكن للإكرام أهلا فقد يكرموا التفايلين في محل الكرام لكونهم للإكرام أهلا إذن هذا المقطع بسط فيه المصنف رحمه الله السبب السابع فبين أن الشيخ محمد, الف محمد الفيشي رحمه الله قد خرج في شرحه عن قصد المصنف وهو مراعاة المبتدئين وعسر على أكثر المبتدئين فهمه وتلاحظون دقة عبارة المصنف عسر على أكثر المبتدئين فهمه إذن يمكن لبعض المبتدئين أن يفهم كتاب الفيشي او لا؟ ممكن وهو يعني النبي منهم يمكن أن يعني يكتفي بكتاب الفيشي رحمه الله لهذا السبب قال وهو الموجب لإجابة للسائلين في تلخيصه فإذا من هنا راع أن يأخذ ما ذكره الفيشي رحمه الله في شرحه لهذا الكتاب أن يختصره ويلخصه ويأخذ زبدة ما فيه ويذكره في كتابه هذا هذا السبب الأول والسبب الثاني رجاء الثواب من الله جل وعلا وبين تحديدا أن مراده أن يكون هذا العمل من العلم الذي يعقبه خلفه فينتفع به فيكون من العمل الجاري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به فألف هذا الشرح ووضع هذا الشرح لعله يكون من هذا الباب فيستمر أجره إلى يوم القيامة لما ذكر ذلك وهو كما ذكرنا كأنه أنزل نفسه منزلة الكرام منزلة أهل العلم الذي الذين يؤثر عنهم العلم ويؤخذ عنهم ويمتد تمتد أجورهم إلى يوم القيامة خشي أن ترتفع نفسه في هذا الموطن فأراد أن ينزلها منزلتها رحمه الله فقال وإن لم أكن للإكرام أهلا فقد يكرم الطفيلي في محل الكرام لكونهم للإكرام أهلا كما قال القائل تشبه بالكرام فإن التشبه بالكرام فلاح فإذا كانه يقول أنا متتفضل على موائد أهل العلم ولست ممن يمكن أن ينظر إليه على أنه من العلماء الكبار العظام لكنني أرجو أن يلحقني الله جل وعلا بهم بمنه وكرمه وبفضل العلم ولهذا يقول أهل العلم دائما أن من دخل ومن سلك طرق العلم وسلك سبيل أهل العلم لا بد أن الله جل وعلا يكرمه ويحسن إليه فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم فبدخولك في سلك العلم وفي سلك طلبة العلم والعلماء لا شك أنه أنك بإذن الله سينالك فضل الله جل وعلا ثم شاء الله هذا الشرك طريقة من شرح الشيخ من شرح الشيخ صواب شرح الشيخ جمعتها من شرح الشيخ حل والله المصنف رحمه الله ابن تركي لما أجاب هؤلاء السائلين إلى طلبتهم وهم طلبوا منه ما هو الذي طلبوه اختصار كتاب من الفيشي رحمه الله وكتاب الفيشي عبارته عسيرة عبارته غير مناسبة للمبتدئين طيب وهو أراد أن يجيبهم الاختصار وهنا سنأخذ فائدة في الاختصار أهل العلم لهم طريقتان في الاختصار من أراد أن يختصر كتابا فله أن يسلك أحد طريقتين الطريقة الاولى أن يراعي عبارات المصنف فيهدف منها بعض العبارات ويبقي الآخر يعني إذا رجعت وقابلت بين الأصل والمختصر ستجد أن العبارات واحدة غير أنه المختصر يحذف بعض العبارات التي يمكن أن تكون تق... أو المسائل التي يكون صاحب الأصل قد توسع فيها فإذا العلامة البارزة أنه تكون نفس العبارات غير أنه يحذف بعض المسائل أو المباحث التي يرى أن من يختصر له هذا الكتاب لا يحتاج إليه الطريقة الثانية أن يعبر عن بعض المباحث عن بعض المباحث التي ذكرها هذا الكتاب بعباراته الخاص أي الطريقتين التي سلكها ابن تركي رحمه الله الطريقة الثانية لماذا؟ لأن عبارة الفيشي رحمه الله كان فيها عسر وكان فيها شيء من الصعوبة تعسر إذا اختصرها إذا اختصر الكتاب مع المحافظة على هذه العبارات يعسر فهمها على الطالب المبتدئ ولهذا قال ثم إني أسلك إن شاء الله تعالى في هذا الشرح أسهل عبارة وأوضح بيان مع أن الشيخ محمد الفيشي رحمه الله لم يجعلها إلا للولدان خاصة، فلذلك لم أراعي طريقة الشارح المشار إليه. الشارح المشار إليه هو الشيخ محمد الفيشي رحمه الله. بل سلكت به طريقة مستقلة. إذا نراعى المسائل التي ذكرها الشارح، لكنه صاغها بأسلوب نفسه رحمه الله. جمعتها من شرح الشيخ هذه الآن بيان هذا بيان لمصادره. في هذا الشرح من شرح الشيخ المذكور سابقا وهو الفيشي رحمه الله وغيره إذا فيها إضافات زادها من غيره الصفتي رحمه الله علق في قوله من شرح الشيخ وغيره قال أي غير شرح الشيخ الفيشي من شراح المتن يعني متن العشماويه وغيرهم كشراح الرسالة فإنه ينقل عن أبي الحسن شارح الرسالة كثيرا وكذا ينقل عن غيره من شروح الرسالة والمختصر عند المتاخري من المالكية هذان الكتابان رسالة ابن بيزيد زيد ومختصر الشيخ خليل رحمه الله وقلفت عليهم المؤلفات من الشروح وغيره فمن أراد أن يتعامل مع الفقه المذهب المالكي رحمه رحم الله الإمامة مالكا لا شك أنه سيعتمد على هذين الكتابين الرسالة لابن بي ومختصر الشيخ خليل رحمهم الله والشروح التي دارت عليهم لأن في الغالب المساء الواحدة لكن طريقة الطرحية التي تختلف من شخص إلى شخص قال وسميته الجواهر الزكية في حل ألفاظ العشماوي فشبه كتابه بالجواهر إشارة إلى نفاسة المباحث التي سيذكرها وتحفيزا لطالب العلم على العناية بهذا الكتاب ويقول أهل العلم أنه يجوز أن يثني الشخص على بعض مؤلفاته أو العالم يثني على بعض كتبه إذا كانت نيته دلالة طالب العلم على ما فيها من من علم وخير أما إذا كانت على وجه الاستعلاء والتباهي فلا شك أنه محرم وظننا بالمصنف الشارح رحمه الله انه انما فعل ذلك نصحا لطالب العلم وتحسينا لهذا الكتاب ولصورته في في عند طلبه العلم حتى يحرص عليه وقد سبق معنا في منظومه البيقوني في قوله وقد وقد اتت كالجوهره المكنونه سميتها منظومه البيقوني كذلك وصف منظومته بانها الجوهر وانها شيء مكنون يعني نفيس يحرص على صيانته ونحو ذلك فقال فأقول والله المستعان ثم شرع في شرح في ذكر مقدمة العشماوي وشرحها وقد راع في هذا الشرح طريقه السبك فسبك عبارة المصنف بعبارته هو رحمه الله وهذا هذه الطريقة طريقة السبك وطريقة الدمج كما مر معنا في نزهة النظر من أصعب الطرق لأنها يراعي فيها الشارع عبارة المصنف الأصل ويسبكها سبكاً واحدا مع عبارته فهذه تحتاج إلى نوع من البراعة منه رحمه الله طيب أرجع كولي مقدمة الصفت احنا اليوم حتى نضمن أننا نفرق قبل الأذان العشاء حتى يدرك من اراد درس المفتي سنختصر اليوم على كراءة المقدمة ونبدأ بحول الله تعالى الكتاب في الأسبوع القادم يوم السبت بعد صلاة العشاء لا لا لا, لا اللي قلت ألوه البكري الحمد لله الذي فقه في دينه من اختاره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فقه في دينه من اختاره من عباده واشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك له شهادة توصلنا إلى طريق رشاده واشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الأمين القائم من يريد الله به خيرا يفققه في الدين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه وأحبابه وأحزابه نفس الطريقه افتتح المصل المحشي رحمه الله الصفتي بنفس الطريقه التي افتتح بها ابن تركي رحمه الله وهي الطريقه التي يفتتح بها سائر اهل العلم البسمله والحمد والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الثناء على من سبق من من المؤمنين ومن اهل العلم ولهذا قال بعد الحمد والصلاه على النبي وعلى اله واصحابه وأنصاره وأتباعه وأحبابه وأحزابه نعم. فيقول أسير الشهوات وكثير المساوئ والهفوات عبده يوسف ابن الشيخ سعيد الصفت المالكي احسن الله عمله وبلغه في الدارين أمله هذه كلمات قليلة على شرح العلامة بن تركي على العشموية أزيت فيها بالأقوال المعتمدة المرضية المرضية المرضية إذن بذلك على هاشيه الخرشي اذا الخرشي اذا المصنف المحشي رحمه الله الصفتي بين الآن في هذه الافتتاحيه أنه لن يشرح كل كتاب ابن تركي رحمه الله الجواهر وانما سيضع عليها كلمات في بعض المواطن وغاية غرضه منها هو التنبيه على بعض الترجيحات يعني لأن الحواشي في العادة توضع لبيان أو شرح شيء المغلق في عبارة المصنف رحمه الله أو للتنكيد على بعض ما ذكره المصنف بمعنى بعض أن يذكر بعض الاضافات أو لذكر الترجيح بعض الترجيحات المخالفة لما يرجعه صاحب الشرق وهذا بن قوسين سنستفيد منه في أثناء دراستنا لهذا الكتاب وسنعرف أن ائمه المالكية رحمهم الله لم يكونوا قط منغلقين على أنفسهم وعلى أراء شيوخهم بل كان الواحد منهم يتدارس كتاب شيخه وقد يبدو له غير ما بدا لشيخه فيرجع غير ما رجحه شيخه رحمه الله وهذه طريقة العلماء المالكية المتقدمين والمتاخرين كل من وضع حاشية أو شرح كتابا في الغالب لا يلتزمون بعبارة الأصل بل أحيانا يعلقون أحيانا يرجحون أحيانا يعترضون ونحو ذلك ومثال هذا مثال ما فعله الصفتي في هذا الموطن الشيخ الدردير رحمه الله الشيخ الدردير في أقرب المسالك في مقدمة الكتاب لما ذكر أنه, يعني أنه وضع هذا الكتاب على مذهب الإمام مالك قال واقتطفته من ثمار الشيخ خليل يعني كأنه يذكر أنه اعتمد في ذكره لمختصره أقرب المسالك على مختصر الشيخ خليل والعبارة من قارن بينهما تكاد تكون واحدة قال رحمه الله مبدلا غير المعتمد منه به مبدلا غيراً معتمدٍ منه به، يعني أبدل بعض العبارات التي ذكرها الشيخ خليل في مختصره بما يرى أنه المعتمد، مبدلا غير المعتمد به أي ب المعتمد مقيداً ما أطلقه وملققاً ما قيده في بعض المواضيع. إذن هذه طريقة أهل العلم وخاصة علماء المالكية عند في وضعهم لحواشيهم وفي وضعهم لشروعهم فإذا لو اعترضنا يوما أو ذكرنا ترجيحا بخلاف ما يذكر المصنف فلن نكون بدعا من الناس ولن نخرق ما كان عليه علماؤنا رحمه الله المصنف المحشر رحمه الله الشيخ الصفتي لما ذكر هذا أراد أن يبين مصادره في هذه الترجيحات فقال معتمدا في ذلك معتمدا في ذلك على هاشية الخرشي وغيرها لشيخنا وشيخ مشايخنا واشياخهم الشيخ علي الصعيد العدوي عليه سحائب الرحمة والرضوان ونبهت فيها على بعض اقوال ضعيفه اذن معظم اعتماده على حاشيه العدوي على شرح الخرشي لمختصر خليل الخرشي له كتابان شرح بهما مختصر خليل له الكتاب الشرع الكبير والشرع الصغير هذا العدوي رحمه الله وضع حاشية على الشرح الصغير للخرشي على مختصري خليل وهي حاشية معتمدة عند المتاخرين من فقهاء المالكية فبين أن معظم هذه الأقوال المعتمدة إنما أخذها من حاشية العدوي على شرح الخرشي رحمه الله ونبهت فيها ونبهت يعني إذن العدوي رحمه الله مع أنه شيخه وشيخ مشايخنا ومشايخهم يعني هو شيخه وشيخ شيوخه وشيخ شيوخ مشايخه ومع ذلك لم يأنف من أي شيء من أن ينبه على بعض أقوال ضعيفة وقعت له في حاشيته على هذا الكتاب لأن العدوي وضع حاشية على هذا الكتاب الذي يحشي عليه الصفتي وله حاشي على الخرشي حش بأمور أو ذكر مسائل أخذت عليه وهي مسائل اخطا أو هي خلاف الراجع رأى الصفتي أنه ينبه على هذه الأقوال الضعيفة إذا نحن ونحن في أول يوم نريد أن نقرر مبدأا عاما وهو أننا صحيح نقرر وندرس مذهب الإمام مالك رحمه الله لكن لا بأس إن وجدنا أن المؤلف ذكر مسألة هي خلاف ما يذكره أئمة المالكية المتقدمون أو هي على خلاف الدليل لا بأس حينئذ أن ننبه على أن هذا القول قول ضعيف نعم. ونبهت أيضا على ذات أقوال ضعيفة وقعت في شرح الشبرخيتي والسكندري والأصيل معتمدا في ذلك على يعني كان ماسك المشايخ واحد واحد هذا طعان نقوله طعان ولا نقوله هذه طريقه اهل العلم هذه طريقه اهل العلم كم ترك الأول للآخر كل واحد لن يدعي لنفسه لن يدعي احد لنفسه الكمال كل واحد يذكر ما بلغه علمه لأن الله جل وعلا سيحاسبك على لن يحاسبك على ظن غيرك بل سيحاسبك على يقين نفسك فلا أترك يقين نفسي لظن غيري ظن غيري هو مأجور عليه لكنك محاسب على ما تعتقده ولهذا على طالب العلم أن لا نفسه وأن يسلك سبيل أهل العلم في أخذ هذا العلم وفي الاعتراض أحياناً لكن بشرط بلوغ استعمال الأدب والفقه التي عليها التعويل يعني عند المتاخرين من من المالكية رحمهم الله لمن جاء بعده نعم ووشح بذلك بفوائد منيفة وأبحاث شريفة وأبحاث شريفة من فضل شجعنا الإمام والبحر الهمام الشيخ محمد عباد ختم الله لي ولاه بالمسن وزيادة وحيث قلت شيخنا وأطلقت فهو المراد نفع الله به العباد إذن معظم ما سيذكره مأخوذ من حاشية الخرشي على مختصر خليل على شرح من حاشية العدوي على شرح الخرشي على مختصر خليل ومن حاشية الخرشي على كتاب ابن تركي رحمه الله الجواهر وزاد عليه زيادات من حاشية للشيخ محمد عبادة رحمه الله على شرح ابن تركي وحيث اطلق في هذه في هذا الكتاب قال شيخنا فيكون المراد من محمد عباد نعم وحيث عبرت بالشيخ وحيث عبرت بالشيخ فمرادي به شيخنا العدوي المتقدم المتقدم بذكره اولا إذا اذا قال قال الشيخ بأل التعريف فهذا يكون المراد العدوي رحمه الله وإذا قال قال شيخنا يعني طيب ما الفرق؟ الشيخ وكانه شيخ الجميع لأنه شيخه وشيخ مشايخه وشيخ مشايخهم يعني هو طال عمره حتى أخذ عنه صغار طلبة العلم من أمثال الصفتي رحمه الله فأدرك وأخذ العلم عن شيخ مشايخه بل شيخ شيوخ مشايخه نعم الله أسأله العام والتوفيق على ذلك قدير والشيخ الأمير رحمه الله له كتاب اسمه أضواء الشموع هذا حاشية على شرح الزرطاني على مختصر خليل فوضع حاشية ثم شرحها وسمى الكتاب ضوء الشموع وله حاشية أيضا على شرح ابن تركي الجواهر الزكية اعتمد الصفتي رحمه الله على هذا الكتاب ايضا فأكثر النقلة عنه إذا معظم مادة هذا الكتاب حاشية الصفتي إما من حاشية العدوي على شرح الخرشي على خليل أو حاشية العدوي على ابن تركي او من حاشية محمد عبادة على ابن تركي أو من حاشية الأمير على هذا الكتاب ايضا على ابن تركي وحاشيته ضوء الشموع فإذا محمد الأمير رحمه الله له كتابان اعتمد عليهم الصفتي رحمه الله في هذا الكتاب من هنا نعلم ميزة هذا الكتاب حيث تعاقب عليها العلماء تأليفا ووضعا للحواشي فيها حاشية لابن عبادة فيها حاشية للصعيدي العدوي وفيها حاشية للأمير وهذه حاشية الصفتي فهي إذا اربع حواشي يعني تعاقب عليها أهل العلم غير أهل العلم الآخرون الذين شرحوا هذا الكتاب وتدارسوه بينهم فهو كتاب جدير بالدراسة والمدارسة نقف اليوم هنا وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم وكما ذكرنا سيكون يوم السبت بعد صلاة العشاء هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم